119. نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 110. ولقد آتينا داود منا فضلا 111. يا جبال أوبي معه والطير وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يُلْقِيَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ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 الارض تاكل من ساته فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد